book 2 50 50 50 basina fil masebah fi al masbah ن هل نذهب إلى المسبح؟ هل نذهب إلى المسباح اكش دودم ضة هل تغب في, في الذهاب للسبحة هل تغب في الذهاب للسبحةش خفضية هل معك من شف ؟ هل معك منشفه؟ إيما شليبانسكي غشتتا؟ هل معك مايور رجالي؟ هل معك مايور رجالي؟ إيما هل معك مايو حريمي؟ هل معك مايو حريمي؟ موژيش لي هل تستطيع السباحه هل تستطيع السباحه؟ موشلي هل تستطيع الغطس؟ هل تستطيع الغطس؟ موشلي داسكاچش هل تستطيع القفز في الماء؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ كاداي دوشت اين الدوش اين الدوش كاداي سابلكاونياتا اين كابينه تغيير الملابس اين كابينه تغيير الملابس كاداي سوتشواتا زابلوفاني Водата дълбока е? هل الماء عميق؟ هل الماء Водата чиста ли е? هل الماء نظيف؟ هل Водата топла ли е? هل الماء студеню <تصفيق> انا بردان انا بردان voda ta e dosta studena al ma' За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.